اقْتِلُوها فإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ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 ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 يَتَغَوَّنُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا دار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه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 يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا sabakuna, bil تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه وأستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فسورة الحشي كما مر علينا هي من السورة المدنية وسمها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة بني النظير لأن مقدمة السورة نزلت في قصة بني النضير. ويهود بني ويهود بني النضير هم من طوائف اليهود الثلاثة التي كانت تسكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يهود بني بني قي قي, قي, قي, قي, قي وهو رخت وعبد الله بن سلول أو هم عبد الله بن أبي بن سلول ويهود بني النضير وكانوا يقطنون في موطن يسمى البوياء والبوياء. قريب من العالية من المدينة وكانت أودهم في وسط الحرة الشرقية والحرة هي الأودز هي الأرض ذات الحجارة السود كانت شبه محمية كانت أشبه ما تكون ب طبيعية حصوم وصخور وهكذا يعني يعني كما وصفهم الله جل وعلا في هذه الصور كما كما وصف الله تعالى يهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قوم محصنة أو من وراء يجده ويهود بني قريظة وكانوا يعني يقتلون يعني خيبوا وقصة يهو نقض يهود بني نذيب يعني عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه والمفسرون على قولين أنهم رسلوا قريشا وقلبوهم وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم يعني يستعينهم على يسألهم دية رجلين قتلهم رجل من أصحابه عمر بن عمية الضمري رضي الله عنه فتحالفوا على فغلب عليهم الشقاء وانتذبوا اشقاهم وعمه ابن جحاش حتى يلقي صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحذرهم سلام ابن ابن مشكم حذرهم من ذلك وقال والله لا يقبرنا بما يعني نويت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل من السماء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسيعا كأنه ذهب لبعض حاجاته فلما استلبث على أصحابه تبعوه فأخبرهم الخبر وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم على محاصرتهم ل لنقضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان اليهود كما قال الله جل وعلا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم هكذا يشأنهم هم نقاض للعهود لا يلقبون في مؤمن إلا ننذم لذلك افتتح الله جل وعلا هذه الصورة العظيمة بتسبيح وتمجيل وتنزيه عن كل نقص سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والصور التي تفتتح بالتسبيح يعني يسبح الله جل على نفسه على الآية العظيمة التي كانت للمؤمنين إذا كان هؤلاء في حصونهم المانية كما كما قال جل وعلا هو الذي أخراج الذين كفروا من آل كتاب من ذيانيهم لأول الحشر ما ظننتم أي أي خوجوا القصة مدة الحصار وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله حصون كانت عظيمة جدا عالية منيفة يعني الأدوات في في ذاك الزمان لا تعمل في مثل هذه الحصون لم يكن هناك يعني غام يعني قذفات ولا رميات ولا حوامات ولا ولا, ولا ولا ولا نحب ذلك وإنما كانت السيوف وما تغنى السيوف عن في, في مثل هذه الحصون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسب لم يأتيهم من قبل الحصون وإنما أتهم الله جل وعلا من قبل قلوبهم فأتهمهم اللهم من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الروع فحطم الله عز وجل معنوياتهم ويعني خذلهم يعني خذلانا مقذفا في قلوبهم الضعب يخيبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولئك فلما طال عليهم الحصاب ولم يكن حسارة مدة منيعة لكن قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب لأنهم يقلون لأنهم يقاتلون نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله بالضعب مسيرة شهر وهذه من قصائصه عليه الصلاة والسلام وكانت تحالفهم قبائل من, من من العرب من غطفان ووعدهم ابن أبي بن سلول لأنه كما سيأتي في هذه الصورة أنه سينسوهم وأنه سيكون معهم وخذلهم جميع هؤلاء فخذلوا وأذلهم الله سبحانه وتعالى فصالح النبي صلى الله عليه وسلم عليه على الخروج وصالحهم عليه الصلاة والسلام على, على أن لهم ما حملت إبلهم فكانوا يخربون بيوتهم بما يستطيعون فما يستطيعون حمله على إبلهم وعلى رحلهم أخذوه ما لم يستطيعوا خربوا، يخربون بيوتهم بعيدهم المؤمنين لأن المؤمنين كانوا يحاولون آآ يعني آآ نقض هذه الحصون وتخريبها فاعتبروا يا أولي الأنصار، فاعتبروا يا أولي الأنصار والاعتبار مأخوذ من العضو، ولهالانتقال من من دفة إلى دفة أخرى، أيحذروا أن يصيبكم مثل ما أي أن يصيبكم مثل ما أصابهم إن فعلتم مثل فعلهم. يعني سنن الله عز وجل لا توحى به هؤلاء هان عليهم أم الله جل وعلا وهان عليهم أم رسوله صلى الله عليه وسلم فهانوا على الله جل وعلا فأذلهم الله عز وجل ويعني وأخزاهم وكتب عليهم الجلاء ولولا أن كتب ولو ل أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الكتاب الأول نعم. والأمور, تق... والأمور تمضي على المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى ولولا حرف امتناع لوجود. لوجود لوجود التقدير من الله عز وجل في في اللوحة المحفوظ بأن هؤلاء سجدهم الله جل وعلا والجلاء هو الانتقال من موضع إلى موضع ومن بلد إلى بلد آخر فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ذلك كان ابن عباسنا رضي الله تعالى عنه كان يستدل على ان الحشو بالشم لهذه الاية. والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشو. حشو الاول. في الدنيا. لكن هناك حشو يوم القيامة. حشو على ارض الشم. ارض فارض الشمي ارض المحشي والمنشب. ولولا أن كتب الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا العذاب لا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذابهم في الدنيا بالقتل والسبي والتشويد لكن أمد الله عز وجل عليهم عقوبته في الدنيا وهو الجلاء أن أن من ديارهم نم خونة قاضون العهود مع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة لذا قال جل وعلا ولهم في الآخرة عذاب يبين الله جل وعلى حكمته من العقوبة التي, أنزله التي أنزلها به ولا يظلم ربك أحدا وما هو ربك بظلام للعبيد ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله والمشاقة بضمن الميم وليس بفتحية والمشاقة مثل المحدى هي أعظم ما تكون كأنهم في شق والله جل وعلا ورسوله صلوات الله وليه وسلم عليه في شق الأخ وأعظم ما تكون العداوة وأعظم ما تكون المخالف ذلك أيها العقوبة التي أنزلها الله عز وجل بهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خالفوا معندوا وعادوا الله جل وعلا وحاربوا دينا فأنزل الله بهم عقوبة ومن يشاق الله ومن هنا عمون سواء من هؤلاء المجرمين أو ممن سار على ضربهم في كل زمان ومكان من المشاقين لله عز وجل محددين له ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب شديد العقاب شديد العقوبة بمن شاقه وشاق دينه وشق رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا تحذير من الله عز وجل لعموم الكافرين تحذير بأن الله جل وعليه حذرهم ويحذركم الله نفسه وفي أثناء الحصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أصحابه أن يستنزلوهم من حصونهم بماذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا نخيلهم وأن يحرقوا فشحلة ليس هناك حيلة مع لا إلا أن تحرق يعني إلا أن يعني تقطع يعني أشجارهم وتحرق يعني نخيلهم كما أول أحمد والبخاري المسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع بالبويرة والبويرة تصغير البئة وهي موضع بني النضير كانت عند العالية في وسط الحرة الشقي وكما تكرر لكم الشرقية رحمه الله تعالى كانت أشبه ما تكون بمحمية طبيعية بحسونية وحجراتها حرق النبي صلى الله عليه بن النبي فأنزل الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو طرفتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين وفي حساب نزول هذه الأية لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقالوا أنك كنت يعني تنهى عن الفساد وتأمر بالإصلاح وتأمر بالصلاح فهل من الصلاح أن تقطع نقيلنا أن, أن تحرق أشجارنا وتقطع يا نخيلنا فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يعني ما قطعتم من النخل أو حلقتموه أو تركتموه قائما على ما هو عليه فكل ذلك بإذن الله بأمر الله عز وجل بأمر الله فعل نبيه صلى الله, الله, الله عليه وسلم رضا على اليهود وهذا هو الـ يعني الـ التوجيه الأول لسبب النزول وعندنا وعندنا سئيه بسند يعني باسناد يعني رجال ووثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استنزلوهم من حصولهم يعني طلبوا يد زولهم بقطع النخيل فاختلف المسلمون فبعضهم فبعضهم فقطعوا البعض وتركوا البعض فقالوا لا نسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني عن النخل الذي قطعنا هل لنا فيه أجر وعن الذي تركنا فهل علينا فيه وزل أن أمر بقطعه فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين وكأن في حديث ابن عباس رضي الله تنمو أن المسألة حكت في صدور المسلمين من قطع النخل فنزل القرآن ليبين صواب ليبين صواب فعلهم جميعا من قطع النخل قطع بأمر الله جل وعلا وبإذنه ومن طلق النخل طرقه بأمر الله جل وعلا وليس على على الفريقين ملامه فيكونوا في ذلك ردا على يهود حين اعترضوا كي على النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله جل وعلا عليه بذلك ما قطعتم من لينا واللينا في كلام العرب هي الجيد من النخل النخل الجيد جدا هم الآن في في في في غزة يعني ب بشجرة الزيتون أ أقل شجرة عمرها خمسون عام في يدخلون فيها بالجذورات والجرافات فيبيدون هذه شجرة وأقل شجرة عمرها 50 سنة. خمسون سنة خم خ عاماً يعني ينتظروها أصحابها مدة خمسين سنة بلا شيء إلا لأنهم مفسدون في الأرض فلما حدث ما حدث سواء كان هذا كان ردًا على اليهود والآية محتملة للأمرين وكل الأمر الأمرين يعني وارد وارد في, في هذا سواء رواية ابن عمر في الصحيح أو رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في غير الصحيح كذلك أن المسألة حكت حاكت في صدور بعض الصحابة فنزلت الآية ما قطعتم من لينا أو تربتموها قائمة على أصولها لين الشجرة أو تربتموها من غير تقطيع ولا تحريق فبإذن الله فبأمر الله عز وجل كذلك قضى الله جل وعلا عليهم وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين يعني إذا تقطيع النخيل لم يكن فسادا ولا إفسادا وإنما كان نقمة من الله عز وجل عليهم وخزيا لهؤلاء الفاسقين والفسق هنا هو الفسق المخرج عن الملة فالفسق نوعان فسق عملي هو الذي لا يخرج عن الملة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديث في الصحيح السباب المسلم في صوق وقتال الوقف فليس الفسق هنا أو الكف مخرجا عن الملة ولكن الفسق هنا هو ليخزي الفاسقين هؤلاء خرجوا عن الملة لأنهم كانوا يهودا وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم محاربه وليخزي الفاسقين إذن تحريق النقيل أو قطع كان بإذن الله عز وجل وبأمره خزيا لهؤلاء اليهود نعم وكذلك يعني عقوبة ونقمة من الله عز وجل بهم لذلك كان حسن بن ثابت رضي الله عنه يفتخر فيقول في وهان على صراتي بني لؤي حريق بالبويرة مستطيع. وَهَانَ عَلَى صَرَاتِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيُمٌ هو يمتدح فعلاً نبي صلواته الله وسلامه عليه حين فعل ذلك ببني النظير وهكذا يعني أذل الله عز وجل هؤلاء المجرمين وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ طبعاً بَنُ النظير كانوا للأموال و... وأنبي النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير وتركت بني قريزى مع عند بني قريزى اشتركت مع مع بني النضير لكن أجل النبي صلى الله وسلام عليه بني النضير إلى الشام إلى أضواءات بالشام دخل منهم من دخل مع بني قريزى وتركه النبي عليه الصلاة والسلام ترك أموالا ويعني يعني, يعني وهذه الأموال التي كانوا يعني خزانا لها كأن الله جل وعلا جعلهم يخزنون هذه الأموال حتى تؤلى وترجع إلى المسلمين لأنهم أحقوا بها وهؤلاء الكفاء ليسوا غير مستحقين لها فكانت هذه الأموال أموال بني النظير هنا مما أفاءها الله عز وجل على رسوله صلوات الله وسلم عليه من غير قتال لم يكن قتال حدث وإنما كان رعبا قذفه الله عز وجل في قلوب الكافرين نعم، فلما امتلأت صدورا ضعبا، حتى تعلموا كيف أتنزل النص. النص لا يحتاج إلى عدد ولا عدد، ولا طائرات ولا حوامات ولا قاذفات ولا نحو ذلك. هي الحوامات والطائرات وكل هذه الأشياء. من الذي يشغلها؟ من الذي يقوم بها؟ من الذي يستطيع حمل هذه الأسلحة؟ هي هو هذا البشر، فالبشر هؤلاء. قذف الله عز وجل في قلوبهم مبعوب خلاص انتهى لما عندما يكونوا مرعوبا هو لا يستطيع ان يقف على قدميه فضلا ان يحملها شيئا وبيضع السلاح وانصرف طبعا جازتنا النص كما كان الصحابة رضي الله وطن عنهم كان يدعو البراء ابن مالك اللهم اني اقسم عليك الا منحتنا اكتفكم فيقسم على الله سبحانه وتعالى كأن في الصحابة منهم الذي كان مستجاب الدعوة وكان الذي يقسم على الله جل وعلا فيبرو في الله عز وجل قسمه فكان الله جل يمنحهم أكتفهم وينهزم القوم يوم حنين لما حدث ما حدث قال انهزموا رب الكعبة وحصب وجوههم بحفنة في يده فانهزموا ولذلك المال هنا المأخوذ في غزوة بني النظير كان في الشرع يسمى الفئه والفئه في اللغة بمعنى رجوع تقول يعني فاء الشيء على فلان إذا رجع إليه وسميت هذه الأموال سميت هذه الأموال فئه يعني وكذلك أفأته عليه إذا رددته عليه وسميت هذه الأموال من بني نضير فئه لأنها رجعت من الكفار غير المستحقين لها إلى المؤمنين الذين هم لهم الحق الأوفا والنظ... و... و... والنصيب الأعظم منها، فلذلك سماه الله جل وعلا فئاً، وفي الصلاح الفقهاء الفيء هو المال المأخوذ من الكفاي بحق من غير قتال، فهذا يسمى فهذا في يعني في الصلاح الشيعه وفي كلام الله وفي سنة رسوله الصلاوات وعليه وسلم فئه فئه لماذا يعني الله جل وعلا يعني لأنه منفاء الشيء إذا رجع إليه يعني الله جل وعلا أرجع هذه الأموال من الكفار غير مستحقين له وهو اليهود إلى المؤمنين وأما المال المأخوذ من الكفار بحق بعد قتال وعنوة فيسمى غنيمة نحن علمنا مصارف الغنيمة في صوت أنفال وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَنَّمَا غَانِمْتُمْ مِنْا شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْقُرْبَ وَلْيَتَامَةَ وَالْمَسَاجِينَ وَابِنَ السَّبِيلِ هجب يعني أربعة أخماس للغانمين وخمس المن وخمس يصرف في المصارف الخمسة يخمس على النحو الذي ورأ في سورة الأنفال هنا في الفيء ليس للغزاة حق في هذا المال ليس مرة ثانية في الفيء ليس للمجاهدين حق في الفيء اللي هو المال المأخوز بغير القتال وإنما جعل الله عز وجل مصارف الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم يصيف حيث أمره الله سبحانه وتعالى لذا قال جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فحدثني بعض بعض إخواني يمين عند بعض الإخوة بدأ يتكلم إحنا الحمد لله ننهي التفسير وتفسير اتهى في وقت وجيز ونحو ذلك ولم يبرك كثير من الإخوة لا يبركون ولا يلتزمون الأدب عندما تذكر شيئا لا تبرك عليه وفي الحقيقة عندما تذكر شيئا ولا تبرك عليه نعم فهذا يكون في ضرب بالغ والتبريك التبريك يعني تقول ربنا يبارك يعني ربنا يبارك التبريك ده نعمة عظيمة جدا وأدب عظيم أدب الله جل وعلا به نبيه الله عليه وسلم عليه وأدب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عندما يعجبك شيء فتبرك عليه عندما تبرك عليه فيكون إن شاء الله جل وعلا خيرا لكن عندما لا عليه حتى لو كان ابنك أو مالك ولو لئذ دخلت جنتا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فذكر الله سبحانه وتعالى من أسلاب النماء والخير والبراكة وعندما لا يبرك الإنسان هذه هنا هنا تكون ت تكون المحم وتكون البليه والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا, إلا بالله وما أفعل هذه بس المدخل على ال على جانب الدوسيم وما أفعل الله على على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ونامتن الله سبحانه وتعالى وما أفعل الله على رسوله منهم الضمير يعود على من? على الذين كفوا من اهل الكتاب. هم بنو النضي. فما اوجفتم عليه من خيل ولا ذكب. يعني لا يعني لم يحدث منكم قتال. والايجاف معنى الاسرع. بالخيل المنازلات. ولا ذكاب ذكاب الابل التي, التي تركب. لماذا? لأنهم كانوا فين? اين كانوا? من المدينة. هي المسألة احنا في حي وهم في حي اخر. خلاص. لانتو كان في قتال مبرزة. ولا صوالات ولا جوالات. ولا كذلك انتو سفرتم اليهم ولا نحو ذلك. فما اوجفتم علي من خير ولا ركاب. وما لما يعمل الذي حدث. حدث أبناء هم وصلوا إليم حصرهم وقذف الله عز وجل في قلوبهم olur الله جل وعلا أن يخذف في قلوب عدائ الله عز وجل الذين يحصرون الآن بلاد الشام والذين يحصروننا في العراق والذين يحصروننا في كل مكان صلى الله جل وعلا أن يخذف في قلوبهم جميعا ورAM اللهم منزل الكتاب مجرس السحاب هذه الأحزاب يهزمهم وسزلهم يا قوي العزيز صلى الله جل وعلا أن ننصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومضاء يا نص وان يرد هؤلاء المو وان يرد قطعان المرتدين والمنافقين عن عن بلدان المسلمين وان يهزمهم شرف هزيمه فما اوجفتم علي من خيل ولا ذكاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ولكن الله عز وجل بقدوته سبحانه صلىت رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهو نبي الملحمه ونبي الملحمه وقذف في قلوب هؤلاء المجرمين ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وختام الآية والله على كل شيء قدير قدير لا يغالب فلا يمتنع منه ممتنع ولا يعزز منه عزيز بل الجميع في قبضته وفي سلطانه وتحت قهره سبحانه وتعالى هو القاب فوق عباده قتمة الآية أنه يعني حتى لا يعني لا تبجح متبجح بقوته ولا يمتنع يعني ولا يعني يعتقد بأنه امتنع من الله جل وعلا أن قدرته سبحانه وتعالى أنه قدير لا يغالب ولا يمانع والله على كل شيء قدير وهنا في هذه الآية وما وما أفاء الله على رسوله منهم النصوص هنا وحديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أن الله جل وعلا جعل نخلب جعل الفيء في بني النذير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة والآية التالية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما فيما سيأتي لنا هناك وطبعا هذه بشارة يعني في المستقبل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وفتحت بعد ذلك فاتك وفتحت بعد ذلك آه يعني آه يعني بلدان و, و, و يعني بنو يعني كذلك فتحت كذلك ويشمل كذلك المدن التي فتحت صلحا ولم يكن فيها قتال كل ذلك داخل في هذا ما أفاء الله على رسوله من من اهل القرى فلله ولرسول وللقرى وبليتاما والمساكين وابن السبيل كي ليكون دولة بين الأغنياء منكم. ما هنا؟ اختلف العلماء. سب اختلافهم؟ هل الآية هل الآية الثانية هذه توضيح للآية الاولى? ام ان الآية الثانية ام ان الآية الاولى? آني يا سلام صلوا عليه. اللهم صل على النبي وعلى صاحبه وسلم. صلى الله على محمد وآل محمد وصليت على آل Ibrahim إنك حميد مجيد ماكنا محمد وآل محمد كما كما بركت على آل Ibrahim إنك حميد ومجيد اختلف العلماء هنا هل هذه الآية الثانية توضيح للآية الأولى أم أن الآية الأولى في شيء وال الآية في شيء جمهور المفسرين ومنه الطبري رحمه الله تعالى وابن عطية في المحافظ الوجيز وغيره من كثير من المفسرين على أن الآية الأولى خاصة في بني النضير وأن أموال بني النضير لم تقسم هذه التقسيمات وإنما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وأما الفيء الذي وأما الفيء الذي سيكون بعد بني النضير فيحقسم هذا هذا هذا التقسيم وحديث عمر رضي الله وطلع عنه في الصحيحين يدل على ذلك فلما جاءه العباس وعلي يختلفان في هذه الأموال نعم فأخبرهم عمر رضي الله عنه أن الله جل وعلا جعل أهل صلوات الله وسلامه عليه فكان يأخذ منها نفقة سنته أو قوت سنته وما بقي فيجعله في الكراع والسلاح والكراع بضم الكاف هو اسم لجميع الخيل والسلاح الذي يحتاجه المسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث الشابت في الصيحين يدل على أن خصوص نخل خصوص الفيء في بني النظير كان للنبي عليه الصلاة والسلام غصة فكان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فلم يخمسوا عليه الصلاة والسلام وإنما كان يأخذ منه نفقة سنته ويرض الباقي يعني نقود أهلي لمدة سنة ويرض الباقي في القراع هو الكراع اسم للخير والسلاح يعني يجعله في يعني في إعداد القوة للمسلمين، وأن الآية الثانية في الفيء الذي سيكون بعد بني النضيع هيقسم هذا التقسيم، وهذا قول جمهور المفسرين، وهو الذي اختاره الطباخ رحمه ريا يا رحم الله تعالى لماذا؟ لأن لأنك لو تأملت الآية تجد أن الله جل وعلا يا نغير بين بين أسلوب الآيتين، ففي الآية الأولى وما أفاء الله على رسوله منهم يب من ضميره على من على بني النضيع فما أوجفتم عليه من خيل ولا لكاب، وما أفا الله على رسوله جعله إيه لرسوله صلى الله عليه وسلم من طيب، ولكن الله يسلو الله على ما يشاء الله على كل شيء قدير لم يذكر الله جل على فيه إيه تخميسا ولا ولا شيئا في الآية تالية ما أفا الله على رسوله من أهل القوام فلم فلم, فلم من غيرهم فلله ولرسول وللقُرب واليتامى والمسكين فغير الله جل وعلا بين بين الأسلوبين فالطبع رحمه الله وتعالى بفقه استدل على أن الآية الأولى صيح في الفيء بس فيء ابن النظير كان قصا بالنبي صلى الله وسلم عليه وسلم لم يقسم، ودل عليه حديث عمر رضي الله تعالى. عمر رضي الله في الصحيح أي. وأما الفيء بعده فهذه مصايفه، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابن النظير على, على الآية الثانية وكل من ولي الإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيصب في الأموال التي جاءت من الكفار بالصلح والمهادنة وليست بالقتال كل هي هذه مصائفها فهمنا مسألة والبعض هنا وهذا قول الأول قول الثاني في هذه المسألة أنه يعتبر بأن هذه الآية الثانية هي في القتال في الإيجاف بالقيل والذكاب وهذا قول قتادة ويزيد بن غمان فيعتبرون أن هذه الآية نزلت فيه في الآية الأولى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ولا, ولا ركب و... والآية الثانية هي اعتبروها فيه في, في المال المأخوذ بقتال في جائب في قتال حدث عندهم هنا اختلاف كيف تكون هذه الآية في القتال وهناك آية الأنفل في القتال قالوا آية الأنفل ناسخة لهذه الآية ومضطروا ذلك لأن آية الأنفال إيه؟ أربعة وأخماس الغنيمة فبعضهم قال أن آية الأنفال ناسخة لهذه الآية وبعضهم قال أربعة وأخماس للنبي صلى الله عليه وسلم وخمس يصرف في هذه الأنفال وكل هذه الأقوال غير دقيقة وغير صائبة لماذا؟ لأن النظير نزلت بعد, بعد الأنفال وليست قبل, قبل الأنفال قصة بالنظير بعد بد والأنفال نزلت فيه في بد فإدعاؤهم النسخ هنا ليس سديدا والدعاؤهم أن أن, أن أن هذا المال هو مأخوذ بإيجاف خلافا للسياق فقصة فسياق الصورة كله لم يكن فيه طيب ولفظ الآية هي بلفظ الفيء ولم يكن في قتال وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله يقوموا وللنصول ولذوقوف والهدام والمساكين صحيح المصرف وحدة فالخمس الغنية هناك هو على مصاف الفيء هنا، لكن لا يعني هذا بأن هذه غنية، فالصحيح هو قول جمهور المفسرين وأن الآية الاولى في بني النضير خاصة، وهذا أختيار يعني الامام الطبري وحمود الله تعالى وابن عطية وووأبن عطية في المحافظة جزء غير من المفسرين وأن الآية الثانية في مصاف الفيء عامة سواء كانت في بعد بني النضير او في او للمسلمين كل من ولي الامارة من المسلمين فيقسم الفي على هذه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى عموما. طبعا كلام الحافظ ابن كثير كان يقول سواء بني النظير او غيرهم. لا بني النظير كانت خاصة للنبي صلى الله عليه. حافظ ابن كثير يقول هذه يعني كأن كأن الحافظ ابن كثير محمد يذهب الى ان هذه اياته بيان لمجمل الاية الاولى. والصواب انها ليست بيانا ليست بيانا للمجمل. وإنما بن النضيب خاصة كما هو زيب حديث عمر في الصيحي كان للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه هذه أقسام الخمسة أما الفيء الذي بعد بن النضيب سواء كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده فيكون على هذه المصارف الخمسة فلله وللرسول فهذا قسم الأول من الفيء يقسم خمسة أقسام القسم الأول لله وللرسول يعني يصرف في المصالح العامة صلي على مسلمين أما بناء الكبائر والجسور، المستشفيات المساجد خمس ال خمس هذا الفيء ليس للغانيمي ليس للمجاهدين في الفيء شيء أبدا ما مال حاجة فما أوجفته مع من خيال ولا يجيب فهذا ال ال ال هي قسم الأول فالله وللرسول ول ول ولغ القربة وذي القربة هنا القربة المعهودة للنبي صلى الله وسلم عليه وسلم هم بني هاشم وبني المطلب بني هاشم رهد النبي عليه السلام وبني المطلب دخلوا معهم لما حاصرت قويش بني هاشم دخلت معهم ايه بني المطلب الشاب سلس سنوات لذلك قال النبي عليه السلام لم يفارقون في جاهلية ولا في اسلام فلذلك زاو القربة جعلهم ايه هم بنوهاش هاشو بني كل من انتسب اليهم له نصيب في هذا الفيئة بنو زاو القربة بس بني فقط بني بنوهاش بني مطالب بطون من, عب من من بني عبد مناف في بطون كثير لكن كان هؤلاء فقط ولماذا جعل الله لهم مصيفا في الفيئة لان الصدقة لا تحل لهم ان الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم فجر الله لهم مصيفا في الفيئه ولذ القربه وحدا تعلموا ان الجهاد في في سبيل الله يعني يعني كما قال رسول الله صلى هذا الدين ولولا ما قدره الله من الجهاد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لتقدمت صوامع وبيع وصلواته مساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولكانت, نساء المسلم ولكانت أعراض المسلمات نهبة لكل فاجر وكافر شرع الله الجهاد صيانا للبيضة وحفظا للحرومات وسترا لاعراض المسلمات وجعله الله عز وجل سلام هذا الدين على شيء في هذا الدين وذلك النبي عليه يساوي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزق تحت ظل تحت ظلهم حين ولغ القرب وهذا المصرف الثاني واليتامى والمساكين واليتامى جمع يتيم واليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ فإذا بلغ ارتفع عنه وصف اليتم وهذا هو اليتم الشرعي بخلاف اليتم اللغوي الذي يطلق على عمول أبويين سواء كان بالغا أم يعني أم أم غير بالغ واليتامى والمساكين جمع مسكين وهذا مصف الضابع الذي أسكنتهم الحاجة ومن السبيل المسافر الذي انقطع عن بلده فيعطى من الفيء ما يبلغ به بلده وتقسيم الفيء على هذه الأقسام الخمسة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ابطال لما كانت عليه الجاهلية الجاهلية كانوا إذا أخذوا مالا فرئيس الجيش له المربع يعني ربع الغنيمة واحدة، فأفضل الله جل وعلا شعبات الجهنيا، وإن وإن رئيس الجيش أو الق أو الأقوياء فيهم كانوا يأخذون هذه هذه نسب خاصة بهم، فقال الله جل وعلا هذه القسم للفئ، كي ليكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم رسول فخذوه، وما ناكم عنوفنتهم. هنا يبين الله جل وعلا قاعد قاعدتين تقوم عليهم. الأمة وتقوم معلمو الدولة المسلمة. الأول أن توزيع الأموال يجب أن يكون توزيعا عادلا ولا تتركز الأموال في أيدي حفن قليلة من الناس. والهذا فخه، فهذا اختلال للنظام الذي للعدل الذي الذي أقامه الله عز وجل في أرضه. حين تتركز صروات البلاد في أيدي مثلا حفنة من المجهم من الناس لا تتعدى 2 أو 3% ويكون 97% من الناس أو 98% من الناس ليس في أيديهم شيء وصروات كلهم في أيدي هؤلاء يب هؤلاء مجهمون ناقضوا حكم الله جل وعلا وناقضوا حكم رسولي صلى الله عليه وسلم علي وخالفوا النظام الذي خالفوا العدل الذي خلقه الله جل كي لا يكون دولة بين الأقنياء منكم ولم يحدث هذا الأمر حيختل نظام المجتمع، وعند اختلال نظام المجتمع سيحدث نوع من من العداء والبغضاء وتفتيت المجتمع وتمزيق وحدته ومن ثم تهدم الأوطان بذلك فهذا الأمر الأول الذي تبنى به الأوطان هو العدل كي لا يكون دولة, دولة يعني متداولا كي لا تداول فقط في أيدي الأبنية والفقراء لحظ لهم في هذا الماء، ويجي تفعلون أنظمة الشائعات المستبدة. التي التي تنهب ثروات الناس. وتوزيع على الحشيق. تترك عموم الناس يتدورون جوعا. لا تبالي بمن بمن يموت ومن يعني يقتل ومن لا يجد يعني طعاما يطعم ولا دواء ولا نحو ذلك. فهذه قاعدة الاولى. كي يكون دولة بين... يعني شرع الله جل وعنا مصارف الفيء حتى يكون المال في عدالة. عدالة التوزيع. والولايات الامانات اموال وولايات ولذلك خطب الله ولا تامر المؤمنين ولا تامر المسلمين ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فالولايات يولى عليها الاكفاء والاموال توسع على العدل الذي امره الله جل وعلا ولا تكون صوامت بلاد في ايدي حفنة قليلا من الناس وبقية الناس لا حيلة لهم في هذا الناس. ولا حظ لهم في هذا الناس. فهذا الأمر كي ليكون دولة بين الأقنامك يبين الله عدلة في هذا وحتى تسير على هذا النمط. يكون هناك توزيعا عدلة للسواد. العجيب والله. والله العظيم من أعجب ما وقيت. السويسا عندهم فائد مثل عندهم فقر. ولا يجدون مصرفا لهذه فيه؟ وزينا الناس. كل واحد. ايه الفائط كذا? وعندهم الناس كذا? بس وزينا الناس. الناس الفائط. الفائط لا ما دخلش الشيوب ولا دخل البطون ولا دخل لا. ولذلك كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الله يقيم الدولة كافرة. ان الله يقيم الدولة العادلة حتى لو كانت كافرة. ولا يقيم الدولة الظالمة حتى لو كانت مسلمة. والدنيا متى قامت بعدل قامت وان لم يكن صاحبها في الاقراطين. من من الأعمال ما ما يجاز به وماتا لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها في الأخير من الأعمال ما ما يجاز به كل هذه الأقوال ضمنها شيخ الإسلام وحيم الله تعالى كتابه العظيم السياسة الشرعية إذن كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم هذه قاعدة عظيمة لقيام المجتمعات وبناء الأوطان والقاعدة الثانية قاعدة دستوية وما أتاكم ووصلوا فخذوه وما نهاكم عنه فانته تعظيم الشرع المنزل وأن يرجع الناس في تشريعاتهم وإحكامهم إلى حكم الله وحكم رسول صلى الله عليه وسلم وما أتاكم رسوله فارضه أم وما نهاكم عنه فانته لأنه إن أمركم بأمر فبأمر الله أمركم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وما عن شيء فلأنه يضركم وبأمر وبنهي الله نهاكم ولذلك كان ابن مسعود يستدل بهذه الآية ويقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة فتتصدى له أنه من أين أخذت هذا قال من كلام الله وكلام واصوله صلى الله, الله عليه وسلم فتقول له لقد قرأت كتاب الله فما وجدت هذا في كتاب الله قال إن كنت قد قرأته فقد وجدته قال كيف ذلك قال وما أتاكم ورسوله فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة سعود رضي الله عنه كان كنستدل بأن أمر الله جل وعلا هو أمر الله عز وجل. وما أتاكم رسول فخرجوا منهاكم عنه فانتوا. وهذه قاعدة لا تضمن للمسلمين قيام العدل بينهم أن يرجعوا في أحكامهم إلى حكم لا يحكم رسل الله صلى الله عليه وسلم إذن يجب تنقيه تشيعات المسلمين هذه من من الأحكام الطغوية التي التي تخالف الشرع المنزم من السماء ومن أحكام الجاهلية. وعندما انتشرت أحكام الجاهلية والقوانين الوضعية التي التي نحوا بها شرع الله جل وعلا انتشرت الجرأة في بلدان مسلمة وضع الأمن بينهم وصارت مرتعا خصيما للفجر والفجرات وال والفسقة والفاسقات. وَمَا أَتَكُمْ وَرَسُولُ فَخُرُّوْا وَمَا أَنْهَاكُمْ عَنُوْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ التحذير هي من الله جل وعلا في مخالفة أمير المنائية أو الخروج عن عن أمير رسوله صلى الله وسلامه عليه واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله شديد العقاب شديد النقمة والعقوبة على من ترك التقوى وترك الكتاب والسنة طرك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو تجرأ على نهي رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبع الهوى، تقول الله إن الله شديد الاقام. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبدِه ورسولِه نبينا محمدٍ علية وصحبه وسلم.